أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فُرُوج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنى بَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْدٍ بَهِيرَةٍ تَبَصِّرَتَهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبَةٍ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مُبَارَكًا بِهِ جَنَّاتٍ الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان روط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائك وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من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 ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لبوب فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحيي ونموت وإلينا المصير